بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجه والله غفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 تتواب إلى الله فَقَدْ صَوَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلَ وَصَانِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ غَضِيرٌ عسى ربه إن طلقكن أن يبذله أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانات ثائبات عابدات سائحات عابدات سائحات ثائبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملاك إلى ضُدَّاد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون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 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ووفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغنظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ورب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخن النار مع الداخلين فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون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 فنفخنا فيه من روحنا مصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين